وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءٌ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِّكين في نار في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية